بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس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 ولا أنتم ما أعبد ولا أن عابدوا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمهما كما ربياني صغيرا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواد اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحنه أهل إنك غفور حليم جواب كريم ربنا تقبل منا إنك تسميع السميع العليم وتب علينا إنك تتواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا هسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَطَرَفَ لَهُمْ مَثَلَ النَّاسِ حَاضِرٍ قَرْيَةٍ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا لَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنْتُمْ إِلَّا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتظوا ولا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتمعوا المرسلين اتمعوا من لا يسألكم أجرعوا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ونقذون. إني ذل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي أعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من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 ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس استقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر غدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم والشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل شابق النهاري وكل في فلك يسفعون وآية لهم أننا عملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشان ورقهم فلا صريخ لهم 국민 her إلا رحمة منا ومتاعا لا حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا الجميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلام نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونه وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أنا معهد إليكم يا بني يا دمان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقمون هذه جأنم التي كنتم تعدون أصلوا اليوم بما كنتم تكفرون هنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا نَعَمًا فَهُنَّهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِيَةً لَعَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحتن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهيرمين قل يحيي الذي أنشاه أول وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله البلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اسم الله الرحمن الرحيم، والصفات صفها، فالزاجرات زجرا، فالثنيات ذكرا، إن إلىكم واحد. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وما وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعُلَا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ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 وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصعد يروا الناس أشتاة ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أيها لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبأ ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسق إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إِنَاهِ النَّاسِ من شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَلَّاسِ الْأَفِيُ وَاسْمِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك كان السعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدِّلَ الْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقِهُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَآئِكَ لَا هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر كذكرون ورضي الله عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها أجمعين ربنا تقبل منا